الله نسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا هو ولي ذلك والقادر عليه ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى حامل المسك للإنتاج والتوزيع بدولة الكويت فروعنا في حولي شارع الحسن البصري المتفرع من شارع المثنة وفي جمعية الشامية والشويخ التعاونية وفي جمعية كيفان التعاونية تاليفاكس 4917842 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته